وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا كَسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ فَارجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن وذوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا صروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنودهم عن المضادِع يدعون ربهم خوفوا وطمع خوفوا وطمعوا ومن ما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْكَالَ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 وقيل لهم ذوقوا عذابا النار الذي كنتم به تكذبون